بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرنا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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ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 هو جَعَلَ جعل الشمس ضياء والقمر زورا وقدره منازل عَدَدَ عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق